لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللهم سيحسب الانسان ادلن نجمع عظامك قادم سبحانك يا رب بلا قادرين على اسوى بنا لنا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ الله الله الله Allah <Works> <objectively> فيحسب الإنسان أن لن نجمع عظام بلى قادرين على ayahsib olun عليه سبحانك الكريم عليك اي والله بل يريد الانسان ليفجر امامك يسال ايان يوم القيامه فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يُقَالُ يَوْمَئِذٍ آمِينَ إِذَيَّ نَجْمَعُ الْمَخْلُوقَاتِ Allah Allah Allah Allah Da al yurid li وما <مأذنين> ايدنا <المفر> الله الله, الله،, الله،, الله كلا لا وزر ينلا ربك يا اقم اذني المستقر الله يبارك يا رب يوم كذ بما قدم واخر بل لسان على نفسي بصيرات على غل قامعذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل بي لا تخريك بيلي سانكدعجل في ان علينا جم وعقب انهم اللي عليه لا يومئذ بما قدموا واخر بل ليس نعانا على نفس شيء بان الله الله لا تخذيك بهي لسانك لتعجل به لا تخرب بكي لسانك الله الله, الله الله كلا بل تحبون العاجله وتدرون لا ونجون يومئذنا صغيره يا, يا رب يا رب الى ربها ناظرة إلى رب الله أكبر صلى الله عليه وسلم يا رب يا رب ووجود تيرى تاونو ان يفعل بها فاقلك كلا اذا بلغت تراقي وَقِيلَ مَرَّاقَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَظَنَّ أَنَّهُ الْسِّرَاقَ وَالْتَفَتَ السَّاقُ بِالسَّاقِ إلى ربك يومئذ المساء سبح الله إلى ربك يوم إذن المساك الله الله يا شيخ الله أكبر سيد الله أكرمك الله الله الله سبحانك يا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى الذين اتهموا و أو لالك فاولا ثم او لالك فاولا اي يحسب الانسان ان ترك ألم يكن قفتم بمن كنتم الله خَلَقَ الْأَكْوَانَ فَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْ غُذْلٍ ذَكَرَ ذا ذيكا على انقل الموت الله الله كبير سبحانك يا رب الله يا سَيُغْلِنُ الْإِنْسَانُ أَيُتْرَكَ سُدًى لاَ حَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَكَ يَا كَرِيمُ يَا رَبِّ أَيَحْسَبُ مَنِيُّهُم نَ قَادِرٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الْكَرِيمُ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن طِينًا kəna alaqat حضرت النبي صلى نور, نور. نور على نور يا عم الله يفتح عليك ياداب الله يا رب يا رب يا رب يا رب صل <تصفيق> ذلك بقادرنا على ان يحل الموت الله الله الله الله الله الله الله الله اليس ذلك بقادر ان يحيى